استمع إلى الجمل واختر الصور المناسبة لها واحد المدرس يعمل في المدرسة اثنان المهندس يعمل في الشركة ثلاثة الطباخة تعمل في المطبخ أربعة العامل يعمل في المصنع خمسة الطبيبة تعمل في المستشفى